مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَنظَارِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى تَصِ الْعَلَ مَا يَقولُونَ وَسَبِّس بِحَمْدِ رَبِّكَ قَدَ لَ قُلوا الشَّمس وَقَضَ لَ غُروبِهَا وَمِنْ آنَ إلي وَمِنْ آنَ إَّْلِ فَسَبِّف وَأَقْرَافًا وَلَا تَمًُّا عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنبتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه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 قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى